وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون